قُل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ان تذا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فَقَدْ رَفِيْعَ أَخُوَّتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا قَالَ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق فاستكبروا في الأرض بغير الحق و قالوا من أشد منا قوة فأمّا عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقانوا وقانوا من أشد منا قوة أو نمّيروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانه بأياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أقزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحْبُ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذْتُمْ صَاعِقَةَ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهتتم علينا قالوا أنطق الله قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي وَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَا هُمُ وَيَسْتَعْتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقِيلَ اطْمَأْن لَّهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَنَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 جزاهم بما كانوا بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون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 وَإِمَّا أَصَبَنَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَلْقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذِي لَانِي لَيَقُولَنَّ هَذَانِي وَمَا أَهُمَّ مُسْتَاعَةٌ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّنِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مته الشر فذو دعاء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 ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل